نبی آئی بلی ان روح زبی زب علی ہہ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام قَالَ قال أبشرتموني على أن بزني الكبر فبم قَالُوا بَشِّرْ هُنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالُوا وَمَن يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قالوا اُرسِلَ إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنُجِّيُوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُمْ قَدَّرْنَا لَهَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ قال ان لكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وان لا صادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم احد و انضو حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان ندبر ها اولئك مقطوع مصبحين وجاء اهل المدينه يستبشرون قال انها اولئك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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عالياها سافلها وأمطرنا و أمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتّسِمين وَإِنَّ هَا بِسَبيلٍ مُقم إِ فِي ذَالِكَ لآيَةَ للِمُؤمنِنين وَإِن كَانَ أَصْحابُأَكَةِ لَظَالِمين فَ تَقمن مِنهُ وَإِهُ مَا لَ بِإِمَا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 ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا ولقد اتيناك من المثاني والقران العظيم لا تمدد عينيك الى ما مدت عنابيه ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انني انا الذيذير المبين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 فسبح بحمد رَبِّكَ وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين